وَإ يكَذذِبُكَ فَقَكُ الذبَة رُسُلُ مِنْ قَابك وَإ يكذبكَفَقَكُ الذبَ أسُلُ مِ قَك وَإلَ الله تُجَع الأمور وَإلَ الله تُون